بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على خير المبعوث ورحمه العالمين وهدى المتقين خير من صلى وخير من صلى. وقام ببيت الحرام محمد صلوات ربي وسلامه عليه احبتي الكرام قبل أن ابدا اياكم أذكركم وأذكر نفسي وإياكم فائدة هذه لمجالس الفائده الفائدة الأولى مجلس بقوم فيهم يذكرون الله إلا حفة الملائكة ونزلت عام غشيه وذكرهم الله في ملا أفضل من هذا الملا الفائدة الثانية أخواني وفي آخر المجلس وفي آخر مجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسناتكم احبتي كرام اذكروا ان احبتي الكرام ان أحبتي ان الله عز وجل يسأل الملائكة. يسال الملائكه الله عز وجل يسأل الملائكة يقول ماذا وجدتم عبادي عليه تقول الملائكه يا رب ان وجدناهم ثم يرد عليهم الله عز وجل وماذا يرجون والله عز وجل اعلى واعلم تقول الملائكه يا رب إنهم يرجون رحمتك والجنة ثم يقول الله عز وجل هل رأوا الجنة؟ تقول ملائكة لا يرى. ما رأوا الجنة؟ لكنهم يسمعون بها ثم يقول الله عز وجل فكيف إذ رأوا الجنة؟ تقول الملائكة لو رأوا الجنة لكانوا أشد طلبا لها ولكانوا أشد حرصا لها فالله الله حبت الكرام أن نشمر للجنة وأن نستعد الحياة الحقيقية فالحياة الحقيقية هي ليست الآن الحياة الحقيقية ليست الآن الحياة الحقيقية في حياة الآخر فإما جنه أو نار احبتي كرم حتى الأقيل عليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكر أخاك بما يكر قيل ان كان في اخيك ما تقول قال ان كان في اخيك ما تقول فقد اغتبته وان كان لم يكن فيك ما تقول فقد بهدته احبتي الكرام سمع الغيبه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسب الى الغيبه لان السامع كالشريك بالغيبة والشريك بالعقاب من الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم ان يحذر من مواطن الغيبه ختاما أحبتي وهذه رسالة اخيره أخي الغالي تب إلى الله قبل أن ينزل بك الموت وتندم حيث لا ينفعك ينفع الندم واعلم أن السيئات يوما تسوء فيها صاحبها والله لو طال بك العمر فإنك ملاقي الله يوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور ختاما أحبتي قال الإمام النووي اعلم إنه إن ينبغي لمن يس يس يسمع غيبة مسلم أن يردها ويز ويزجر قائلها فإن لم يزجر بالكلام زجره بيده فإن لم يستطع بيده ولا باللسان فار ذلك مجلس احبتي كرام أسف أن أضلت عليكم وأسأل الله بأنه وكرمه يجعانا وإياكم في الدواس الأعلى وأشكركم جزيلا شكرا أحسن معكم ويا